ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهن وتكون الجبال كالعهن ولا يسهل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤييه وفصيلته التي تؤويه ومن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 كان خلقه إذا مسه الشر جزوع وإذا مسه الخير من إلا المصلين إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون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 ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم بفروجهم حافظون إلا على أذواجهم أو ما ملكت فإن انهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون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 ربون فما للذين كفروا قبلهم طيعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيط كل أمرين منهم أن يدخل جنة نعيم؟